التسجيل الثامن والعشرون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف قصص النبيين باء أحسن القصص ت تسعة وخمسين عاما ث زوجين اثنين